لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون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 فَلَيَطُلَنَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَبَمم وَأَجل وَمَيْ يُريددَثَ وَبَدُّياَا نُقْتِهِ مِنْهَا وَمَيْ يُرِدَثَ وَابَدُّن نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَيْ يُرِدَثَ وَبَآخَِةِ نُؤتِهِ مِنْهَا, منها وَسَنَجَز الشكرِرين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 وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا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 إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ فآتاهم الله ثواب الدنيا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا وَاللَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ, أعقابكم فَتَنْقَنِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ بل الله مولاءكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ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 مِنكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين